129. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا يبايعنك على شيئا يبايعنك على يُشركنا بالله شيئاً ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يقتلنا أولادهُ ولا يقتلنا أولادهُ ولا يأتينا بهتان يفترنه بين أيديه وأرجله. ولا يحصينك في معروف فبايعهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم يا 117. تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور 118. بسم الله الرحمن الرحيم 119. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض 111. وهو العزيز الحكيم 112. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون 113. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صف كأنهم بنيان مرصوص، وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذوني وقد تعلمون أنني رسول الله إليكم. أَلَمْ مَازَغُ أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ